وآه استغنا إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن نصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتربا